بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لا لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون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 أمَّا ذِمَّ الشَّائِبِ نَمِيبٌ مَنْ نَاعِلِ الخَيرِ مُعتَدٌ أَفِيمٌ عُطُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَنْ كَانَ ذَمَالٌ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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريب فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حوفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وردوا على حوض مقادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محروم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون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 119. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 110. إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم 111. أفنجعل المسلمين كالمجرمين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 سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادفين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون فاشعة أبصارهم توهقهم ظلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين